أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونخيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا ما كان حجتهم إلا أن قد أتوب آبائنا كنتم صادقين قل لله يحييكم ثم يموتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته